اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يوم يدعوا الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى داعٍ يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا رب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 Kézbe عاد, فكيف كان a nézéből, és nődő. عليهم arról, hogy a szállításra, a a szállításra, a szállításra, a فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا تبعه إن إذا لفي ظلاله وسُعُب أُلقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدَم من الكذاب الأشر إنا أرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذور؟ إننا أرسلنا عليهم صيحتا واحدة، فكانوا فكانوا كهشيم المحتضير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ كذبت قوم لوط بن نذر إننا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم نجيناهم بسحر نعمة من عندنا.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 فذوقوا عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلاة وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم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 كير وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر